بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا الجُمْعَة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ خير يوم طلعت عليه الشمس ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فيه تقرأ الكهف وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم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 مشدا فمن قرأ سوره الكهف في يوم الجمعه اضاء له من النور ما بين الجمعتين كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيم تذروه الرياح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة في الركعة الأولى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وفي الأخرى إذا جاءك المنافقون ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء والله خبير بما تعملون وكان أحياناً يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى إن هذا لفي الصحف الأولى وفي الثانية هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة وفي فجر الجمعة بالسجدة في الركعة الأولى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وفي الثانية بسورة الإنسان إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءها بصوت القارئ مشاري بن راشد لعفاسي نترككم مع هذه الصور